إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين لهم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم أَفِغُونَ هُلَاءَكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ خَالِدُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّرَاطِينَ من ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ ثم خلقن الطوفة على قط العلقة مضوّة فخلقن المضوّة عظاما فخلقن العظام لحما ثم أنشأنا مخلقا آخر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 عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ما بقدر، فأسكنناه في الأرض، فأسكنناه في الأرض، وإنا على ذهاب به لقادرون، فأشرنا لكم. جناد من جنات من نحيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدن وصبغ لكي وَإِنَّ لكم في الْأَنْعَامِ لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كَثِيرَةٌ ومنها تَأْكُلُونَ وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أَرْسَلْنَا نوحا إِلَى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم غيره أفلا تتقون؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ماذ إلا بشر مثلكم يريد أن, يتفضل عليكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لَأَن انزل ملائكه ما سمعنا بهذا ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين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 فقل الحمد لله الذين اجتنوا من القوم الظالمين، هو الرّب أَزِينِ مُزَلَّم مُبَارَكَ وَأَنتَ خَيْرُ لِمُزِينِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبَتَّلِينَ ثُمَّ أَشْأْنَا مِن بعدهم قرن آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعور الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناه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 أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظابا أنكم مخرجون هيهات هيهات ما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين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 فبعدا للقوم الظالمين، ثم أشأن من بعدهم قرونا آخرين، ما تسبق من أمة الأجلها وما يستأخرون، ثم أرسلنا رسولا تدرى كل ما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 فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا ألؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهددون وجعلنا بن مريم وهمه آيته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 إن الذين هم من خشيه ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة أنتون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 مستكبرين به سامرا تهجرون افلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الاولين ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاء لم الحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض وما فيهم بل أتيناهم بذكرهم فهم مع ذكرهم معرّضون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 كشفنا ما بهم من ضر لنجوا في طغيانهم يعمرون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا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 قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجاه عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون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 لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا كلا انها كلمه فإذا نفخ في الصور فلا أن ساب يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت وقسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم, النار. تلفح وجوههم النار وهم فيها كارحون ألم تكن آياتي تثلى عليكم فكنوا قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم ترحكون إن زيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العالمين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 إنه لا يفلح الكافرون وقل واب اغفر وارحم وأنت خير